بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بداعه مولك الهمية لشيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل أما لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والعرضي والمركب ونحوها من الفضل الاصطلاحيه التي تكلم بها أهل الخصومات من أهل الكلام في الاستدلال بمعاليها على حدوث العالم وإثبات الصانع والإخبار بها عن الله نفيا وإثباتا فهذا لا يعرف عن أحد من سلف الأمة وأئمتها الذين جعلهم الله أئمة لأهل السنة والجماعة في العلم والدين بل المحفوظ عنهم المتواتر إنكار ذلك وذم أهله وصرحوا في ذمه بذنب هذا الكلام الجسم والعرض إلا سيما وذمهم للجهميه الذين يتكلمون بهذا الأسلوب ونحوه في حق الله تعالى أضعف كلامهم وذمهم للمشبهه لأن ضررهم أقل فإن الله بعث الرسل بالإثبات المفصل والنفي المجمل فأخبروا أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير وأنه يحب ويبغض ويتكلم ويرضى ويرضب وأنه استوى على العرش وغير ذلك مما أخبرت به الرسل وقالوا في النفي ما قاله الله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سمية فلا تجعل لله أندادا وأما أعداؤهم في هذا الباب من المشركين ومن وافقهم من الصابئين المتفلسفة ونحوهم فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل ويطلقون عبارات مجملة تحتمل نفي الباطل والحق فيقولون ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا منقسم ولا مؤلف ولا مركب ولا محدود ولا له غاية ولا انتهاء ولا هو داخل العالم ولا خارج ولا كذا ولا كذا حتى ينف عنه كل حتى ينف كل ما يمكن للقلب أن يعلمه. فإذا طلب إثباته قال وجود مطلق ونحو ذلك فأثبت ما لا يكون موجودا إلا في الأذان لا في العين والجميع توافق هؤلاء في النفي. وأما المبتدعات من المشبهة والمجسمة فإن بدعتهم الزيارة في الإثبات والكفر والإلحاد والفساد في ذلك النفي أعظم مما في الزيارة في الإثبات. كما قد بينا هذا في غير هذا الموضع ولم يكن ذبهم لذلك لمجرد اصطلاح ولا لترجمة معنا بلفظ لم يحتاج إلى ترجمة به بل اجتمال ذلك على معان باطلة كما سنذكر ما سأما عنهم من ذلك في أثناء هذا الكتاب حيث تذكر الطريق التي يعتمدها المعتزلة ومن سلك سبيلهم في الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأجسام واستدلوا على ذلك بحدوث الأعراض في بعضها وبامتناع خلو الأجسام عنها فإن هذه الطريقة هي أصل الكلام الذي ذمه السلف والأئمة وتوسع في الكلام في ذلك من وجهين أحدهما أنهم جعلوا ذلك أصل الدين حتى قالوا إنه لا يمكن معرفة الله وتصديق رسوله إلا بهذه الطريقه فصارت هذه الطريقه أصل الدين وقاعدة المعرفة وأساس الإيمان عندهم وأساس الإيمان عندهم لا يحصل إيمان ولا دين ولا علم بالصانع إلا بها وصار المحافظة على لوازمها والذي فيها أهم الأمور عندهم لكن ليس الغرض هنا ذكر ذلك بل المقصود هو الوجه الثاني وهو الكلام بذلك في حق الله سبحانه وتعالى فإن كان من لوازم هذه الطريقة نفي ما جعلوه من سمات الحدوث على رب تعالى فإن تنزيهه عن سمات الحدوث ودلائله أمر معلوم بالضرورة متفق عليه بين جميع الخلق لامتناع أن يكون صانع العالم محدثا لكن الشأن ما هو من سمات الحدوث فإنه في كثير من ذلك نزاعا بين الناس وأهل هذه الطريقة إنما استدلوا على حدوث العالم بما جعلوه دليلا على حدوث الأجسام وإنما استدلوا على ذلك بحدوث صفاتها التي يسمونها الأعراض والمشهور إنما هو حدوث الحركات وتوابعها أما سائر الأعراض ففي حدوثها رزاع بينهم مشهور لكن قد يقولون إنها لا تقوم إلا بجسم وكل جسم مهدث فيلزم حدوث كل صفة ومنصوف فيلزم من ذلك أن ينفى عنه أن يوصف بذلك لأن يلزم حدوثه فتكلموا في أهن الله أهل هو جسم أو ليس جسما وأنه هل له صفات أم لا وهل يقال له أعراض أم لا وما يتبع ذلك فذهبت المعتزلة ومن وافقها من سائر الجهمية إلى أنه يمتنع أن يكون الرب جسما ويمتنع أن تكون له صفة فإن ذلك أعراض وبالغوا في النفي الظالين أن ذلك كله تنزيه وقالوا الباري لا يكون محلا للأعراض ولا للحوادث ولا يكون في أبعاض ولا تقدير ومقصودهم بنفي الأعراض نفي الصفات فلا تقوم به عندهم حياة ولا علم ولا قدره ولا كلام ولا سمع ولا بصر ولا رضا ولا غضب ولا حب ولا بغض ولا غير ذلك وكل ما يضاف إلى الرب من ذلك فإن كان موجودا فهو مخلوق وكلامه عندهم أنه خلق في بعض الأجسام كلاما ورضاه وغضبه نفس ما يخلقه من النعيم والعذاب وأمثال ذلك وقالوا لا ينزل ولا يجيء ولا يأتي ولا كذا فإن هذه الأمور هي الحوادث وهو ليس محل للحوادث وصار هؤلاء يقولون متى قيل إنه جسم أو موصوف لزم أن يكون محدثا وقابل هؤلاء طوائف من متكلمة الشيعة والمرجأة وغيرهم فقالوا بل هو جسم ومتحيز؟ وله صفات تقوم به وأفعال تقوم به كالحركات والسكون وحكى عنهم من الزيارة في الإثبات أمورا كما بالغ أولئك وصار هؤلاء يقولون متى قيل ليس بجسم أو ليس بموصوف لازم أن يكون معدوما ولا معنى للجسم إلا الموجود والقائم بنفسه وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات مقالة الطائفتين مع أنه يحكي ذلك كما وجده في كتب المعتزلة فإنه كان أعلم بمقالتهم وما نقلوه عن مخالفيهم من قول غيرهم لأنه كان منهم مبقي على مذهبهم أربعين سنة ثم انتقل إلى نحو من مذهب ابن كلاب وما يقاربه من مذهب أهل السنة والحديث ولهذا يوجد علمه بمقالات المعتزلة علما مفصلا محكما وأما علمه بمقالات أهل السنة والحديث فهو علم بمجمل ذلك التي بلغته عنهم لا علم بمفصل كعلمه بمقالات المعتزلة مع أن الأشعرية لم يذكر مجسما لطائفة من الطوائف في كتابه خارجة عما ذكر بل قال هذا ذكر الاختلاف واختلف المسلمون عشرة أصناف الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والضرارية والحسينية يعني ألباع حسين النجار والبكرية والعامة وأصحاب الحديث والكلابية أصحاب عبد الله بن كلاب القطان ثم ذكر الشيعة وذكر أن أكثر الإمامية كانوا يقولون بالترسيم وأنه إنما صار إلى نفيه وموافقة المعتزلة قوم من متأخرهم وذكر أن الزيلية نوعاني نوع يثبت الصفات ونوع ينفيها وذكر الخوارج وأن قولهم في أكثر التوحيد قول المعتزلة قال واختلف المرجأة في التوحيد فقال قائلون منهم في التوحيد بقول المعتزلة وسنشرحه وقال قائلون بالتشبيه الوجه العاشر قوله وإذا كان كذلك فكيف يستبعد في العقل أن يكون خالق المحسوسات منزها عن لواحق الحس وعلائق الخيال يقال له أنت الذي جعلته متخيلا لا حقيقة له في الخارج حيث جعلت وجوده من جنس وجود الأمور الذهنية التي لا توجد إلا في الذهن والخيال وهذا قول متخيل وهذا قول الصBE لا حقيقة له بمنزلة الإفك المفترى والكذب المختلق فإن هذه الأمور كلها لها وجود في الذهن والخيال وليس لها حقيقة في الخارج وهذا هو التخيل المذموم وهو أن يتخيل العبد ما ليس له حقيقة موجودة أما تخير الأمور الموجودة مثل ما يراه النائم في منامه من الرؤية المطابقة للخارج فهذا ليس مذموم ولا معيب بل هو حق في بابه وأما تخير الأمور الموجودة المحسوسة على ما هي عليه موجودة في الخارج فهذا حق باطنا وظاهرا وإنكار هذا سفسطة كإنكار المحسوسات الموجودات الوجه الحادي عشر قوله لواحق الحس إن على به أن الحس لا يلحقه أي لا يدركه ولا يحيط به فلا الحس يحيط به والعقل فلا اختصاص للحس بذلك وإن على أنه لا يحس أي لا يرى فهذا ممنوع باطل وهم لا يتظاهرون بإنكار ذلك وإن كانوا في الحقيقة موافقين لمن أنكره ولولا أن هذا ليس موضعه لذكرناه الوجه الثاني عشر أن قوله لواحق الحس وعلائق الخيال ظاهر لفظه هو ما يلحق الحس ظاهر لفظه هو ما يلحق الحس ولا يخلو أن يريد به نفي ما يلحق الحس أو المحسوس وما يتعلق بالخيال أو التخيل أو يريد به أنه لا يلحقه الحس ولا يتعلق به الخيال فإن أراد الأول وهو مقتضى اللفظي لزم في ذلك أن كل ما يوصف به الحس أو المحسوس أو الخيال أو التخيل لا يوصف به ومعلوم أن ذلك يوصف بأنه موجود وثابت وحق ومعلوم ومذكور ومنصوف ونحو ذلك مما لا لزاع في أن الله يوصف به وإن أراد الثانية وهو الذي أراده والله عالم وإن كان قد قصر في دلالة اللفظ عليه كان مضمونه أنه لا يحس بحال فإن أراد به ما يستلزم أنه لا يرى ولا يسمع ولا يسمع كلامه فهذا ممنوع وهو باطل وإن أراث به لا يكون كالمحسوسات في إدراك الحس له فيقال ولا هو كالمعلومات والمعقولات في تعلق العلم به فإن الله ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه كما قد بيناه في غير هذا الموضع الوجه الثالث عشر أن الطوائف يفرقون بين كونه معقولا وكونه محسوسا حتى يقول النفات منهم لا يعلم إلا بإشارة العقل وقد يقولون إنه من قسم الحقائق المعقولة دون المحسوسة ونحو ذلك فيقال هذا اللفظ فيه إجمال وإيهام فإن أرادوا أنه في الدنيا لا يعرف إلا بالقلب لا يشهد بالبصر الظاهر وغيره من الحواس فهذا حق لكن ما يعرفه القلب ويشهده القلب ويحسه القلب ونحو ذلك أعم من أن يكون معقوله محضة فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت وقد اتفق على ذلك سرف الأمة وائمتها ولم يتنازعوا إلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وحده وإن نازع في غيره بعض من لم يعرف السنة ومذهب الجماعة من بعض المتكلمة وجهال المتصوفة ونحوهم وإن أراد أنه لا يرى في الدنيا والآخرة أو لا يمكن رؤيته فهذا مذهب الجهمية والمعتزلة في ذلك معروف وقد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وإمتها بل وبصرائه العقل بطلان هذا المذهب وإن أراد أنه من باب ما يعقله القلب من الأمور المعقولة التي لا يصح أن تكون محسوسة فيقال له المعقولات المعضة هي الأمور الكلية فإن الإنسان إذا أحس بباطله أو بظاهره بعض الأمور كإحساسه بجوعه وعطشه ورضاه وغضبه وفرحه وحزنه ولذته وألمه وبما يراه بعينه ويسمعه باذنه فتلك الأمور معينة موجودة فالعقل يأخذ منها أمر مطلقا كليا فيعلم جوعا مطلقا وفرحا مطلقا وشما مطلقا وألما مطلقا ونحو ذلك فهذه الكليات معقولات محضة لأنه ليس في الخارج كليات مطلقة حتى يمكن احساسها والإحساس إنما يكون بالأمور الموجودة ولهذا قالوا إنما يعلم المعدومات قبل كونها علما عاما أما السمع والبصر فإنما يكون للموجود ومن قال إنه يرى وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع وإذا كان كذلك فمن أراد هذا المعنى جعله من باب الموجودات في الأبهار لا في الأعيان وهذا حقيقة قول الجهميه الذين يقولون إنه لا يمكن رؤيته وإحساسه فإن كل موجود قائم بنفسه يمكن رؤيته بل كل موجود يمكن إحساسه إما بالرؤية وإما بغيرها فما لا يعرف بشيء من الحواس لم يكن إلا معدوما. حتى أن الصور الذهنية يمكن احساسها من حيث وجود ذواتها ولكن هي من جهة مطابقتها للمعدومات كلية والمطابقة صفة لها إضافية فهذه معال ينبغي أن يفطن لها فصل ثم قال أبو عبد الله الرازي الثامن أن خصومنا لا بد لهم من الاعتراف بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال لأن خصومنا في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة أما الكرامية فإن إذا قلنا لهم لو كان الله مشارا إليه بالحس لكان ذلك الشيء وإما أن يكون منقسما فيكون مركبا وأنتم لا تقولون بذلك وإما أن يكون غير منقسم فيكون في الصغر والحقارة مثل النقطة التي لا تنقسم ومثل الجزء الذي لا يتجزأ وأنتم لا تقولون بذلك فعند هذا الكلام قالوا إنه واحد منزه عن التركيب والتأليف ومع هذا فإنه ليس بصغير ولا حقير فقوله خصوم في هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة ليس بسديد لا سيما وهؤلاء الحنابلة الذين وصفهم إن كان لهم وجود فهم صنف من الحنابلة الموجودين في وقته أو قبله بأرض خراسان وغيرها ليس من أئمة علماء الحنابلة ولا أفاضلهم فإن هذه الألفاظ التي حكاها عن الحنابلة لا نعرفها عن أحد منهم كما سنذكره وكذلك هؤلاء الكرامية الذين حكى قولهم هم بعض الكرامية وإلا فكثير من الكرامية قد يخالفونه فيما حكاه عنهم بل خصومه في هذا الباب جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين وجميع عيمه الدين من الأولين والآخرين وجميع المؤمنين الباقين على الفطرة الصحيحة دعما قد تنازع فيه من ذلك فإنهم لا يطلقون على الله هذا الإطراق الذي ذكره وإن كان فيهم وفي سائر الطوائف من نص بالصفات التي يطلق عليها هو أمثاله أنها أجزاء وأبعاد لكنهم لا يطلقون الألفاظ الموهمة المجملة إلا إذا نص الشرع فأما ما لم يرد به الشرع فلا يطلقونه إلا إذا تبين معناه الصحيح الموافق للشرع ونفي المعنى الباطل وفي لفظ الأجزاء والأبعاض إجمال وإهام كما سنذكره إن شاء الله وما علمت أحدا من الحنابلة من يطلقه من غير بيان بل كتبهم مصرحة بنفي ذلك المعنى الباطل ومنهم من لا يتكلم في ذلك بنفء ولا إثبات فلا ريب أن الكتب الموجودة بأيدي الناس تشهد بأن جميع السلف من القرون الثلاثة كانوا على خلاف ما ذكره وأن الأئمة المتبوعين عند الناس والمشايخ المقتدى بهم كانوا على خلاف ما ذكره وهذه أئمة المالكية والشافعية والحنفية وأهل الحديث والصوفية على ذلك بل أئمة الصفاتية من الكلابية من الكلابي والكرامية والأشعرية والكلابية على خلاف ما قالاه فهذه كتب ابن كلاب إمام طائفته ثم الحارث المحاسبي ونحوه ثم أبي الحسن الأشعري وإمة أصحابه مثل أبي عبد الله بن مجاهد وابي الحسن الطبري وابي العباس الخلانسي وغيره كما سيأتي إن شاء الله حكايه قوله وقول غيره والقاضي أبي بكر بن الباقلالي وابي علي بن شاذان وغيرهم كلهم يقولون بإثبات العلو لله على العرش واستوائه عليه دون ما سواه ويضللون من يفسر ذلك بالاستيلاء والقهر ونحوه كما قد حكينا بعض أقوالهم في جواب الاستفتاء وفي جواب هذه المسائل المردت عليه وذكر أن أبا الحسن الأشعري ذكر أن هذا قول جميع أهل السنة والحديث وبه يقول الرازي وهو قد حكى أيضا في كتبه ذلك عن بعض أئمة أصحابه وذكر الأشعري نفسه قولين وقد تكلمنا على ذلك فكيف يزعم أن خصومه إنما هم الكرمية والحنابلة بل لم يوافقه إلا فريق قليل من أهل القبلة حتى حذاق الفلاسفة فإنهم من خصومه في هذا الباب كما ذكر القاضي أبو الوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف مع فرط اعتنائه بالفلسفة وتعظيمه لها ومعرفته بها حتى يأخذها من أصولها فيقرأ كتب آرستو وذويه وأشرحها ويتكلم عليها ويبين خطأ من خلفهم مثل ابن سينا وذويه وصنف كتبا متعددة مثل كتاب تهافت التهافت في الرد على أبي حامد فيما رده على الفلاسفة في كتاب تهافت الفلاسفة وكتاب تقرير المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال وغير ذلك قال في كتابه الذي سماه مناهج الأدلة في الرد على الأصولية وقد ضمن هذا الكتاب بيان الاعتقاد الذي جاءت به الشريعة؛ ووجوب القائه إلى الجمهور كما جاءت به الشريعة. وبيان ما يقوم عليه من ذلك البرهان للعلماء كما يقوم به ما يجب التصديق للجمهور وذكر فيه ما يجب على طريقته أن لا يصجح به للجمهور وذكر فيه ما يجب من الأمور التي قام عليه البرهان على طريقة ذوي كما ذكر أنه لا يصلح في الشريعة أن يقال إن الله جسم أو ليس بجسم. مع أنه يقول في الباطن إن الله ليس بجسم ومع هذا فأثبت الجهة باطنا وظاهرا وذكر أنه قول الفلاسفة فقال فإن قيل فما تقولون في صفة الجسمية هل هي من الصفات التي صرح الشرع بنفيها عن الخالق أو هي من المسكوت عنها فنقول إنه من البيين من أمر الشرع أنها من الصفات المسكوت عنها وهي إلى التصريح بإثباتها في الشرع أقرب منها إلى نفيها وذلك أن الشرع قد صرح بالواجه واليدين في غير آية من الكتاب العزيز وهذه الآيات قد توهم أن الجسمية هي من الصفات التي فضل فيها الخالق المخلوق كما فضله في صفة القدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات التي هي مشتركة بين الخالق والمخلوق إلا أنها في الخالق أتم وجودا ولهذا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن يعتقد في الخالق أنه جسم لا يشبه سائر الأجسام وعلى هذا الحنابلة وكثير من, من تبعهم والواجب عندي في هذه الصفة أن يجري فيها على منهاج الشرع فلا يصجح فيها بنف ولا إثبات ويجاب من سأل عن ذلك من الجمهور بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وينهى عن هذا السؤال وذلك لثلاثة معال أحدها أن إدراك هذا المعنى ليس هو قريبا من المعروف بنفسه برزبة واحدة ولا رزبتين ولا ثلاث وأنت تتبين ذلك من الطريق الذي سلكها المتكلمون في ذلك فإنهم قالوا إن الدليل على أنه ليس بجسم أنه قد تبين أن كل جسم محدث، وإذا سئل عن الطريق التي فيها يوقف على أن كل جسم محدث سلك في ذلك الطريق التي ذكرناها من حدوث الأعراض، وأنما لا يتعرض من الحوادث حادث، وقد تبين لك من قولنا إن هذه الطريقة ليست برهانية، ولو كانت برهانية لما كان في طباع الغالب من الجمهور أن يصل إليها. وايضا فان ما يصفوه هؤلاء القوم من أنه سبحانه له ذات وصفات زائلة على الذات يوجبون بذلك أنه جسم أكثر مما ينفون عنه الجسمية بدليل انتفاء الحدوث عنه فهذا هو السبب الأول في أنه لم يصرح الشرع بأنه ليس بجسم أما السبب الثاني فهو أن الجمهور يرون أن الموجود هو المتخيل والمحسوس وأن ما ليس بمتخيل ولا محسوس فهو عدم فإذا قيل لهم إنها هنا موجودا ليس بجسم يرتفع عنهم التخير فصار عندهم من قبيل المعدوم ولا سيما إذا قيل إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا أسفل ولهذا اعتقدت الطائفة الذين أثبتوا الجسمية في الطائفة الذين نفتها عنه سبحانه أنها معطلة واعتقدت الذين نفوها في المثبتة أنها مكثرة ومساب الثالث فهو أنه إذا صرح بنفي الجسمية عرضت في الشرع شكوك كثيرة مما يقال في المعاذ وفي غير ذلك منها ما يعرض من ذلك في الرؤية التي جاءت بها السنة الثابتة وذلك أن الذين صرحوا بنفيها فرقتان المعتزلة والأشعرية فأما المعتزلة فدعاهم هذا الاعتقاد إلى أن نفعوا الرؤية وأما الأشعرية فأرادوا أن يجمعوا بين الأمرين فعسر ذلك عليهم ولجأوا في الجمع إلى أقاويل سوفصائية نومية إلى الوهم الذي فيها عند الكلام في الرؤية ومنها أنه يجب انتفاء الجهة من بادئ الرأي عن الخالق سبحانه كونه ليس بجسم فترجع الشريعة متشابهة وذلك أن معثى الأنبياء ابتوني على أن الوحي نازل عليهم من السماء وعلى ذلك بنت شريعتنا هذه أعني أن الكتاب العزيز نزل من السماء كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة وانبنى نزول الوحي من السماء على أن الله في السماء وكذلك كون البلايكة تنزل من السماء وتصعد إليها كما قال إليه يصعد الكلم الطيب وقال تعرج الملائكة وروح إليه وبالجملة جميع الأشياء التي تلزم القائلين بنفي الجهة على ما سنذكره بعد عند التكلم في الجهة ومنها أنه إذا صرح بنفي الجسمية وجب التصريح بنفي الحركة فإذا صرح بنفي هذا عسر ما جاء في صفة الحشر من أن الباري يطلع على أهل المحشر وأنه الذي يلي حسابهم كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وكذلك يصعب تأويل حديث النزول المشهور وإن كان التاويل إليه أقرب منه إلى أمر الحشر، مع أن ما جاء في الحشر متواتر في الشارع فيجب أن لا يصرح الجمهور بما يقول عندهم إلى إبطال هذه الظواهر فإن تأثيرها في نفوس الجمهور إنما هو إذا حملت على ظاهرها وأما إذا اولت فإنما يقول الأمر فيها إلى أحد أمرين إما أن يسلط التأويل على هذه وأشباه هذه من الشريعة فتتمزق الشريعة كلها وتبطل الحكمة المقصودة منها وإما أن يقال في هذه كلها إنها من المتشابهات وهذا كله إبطال للشريعة ومحول لها من النفوس من غير أن يشعر الفاعل لذلك بعظيم ما جناه على الشريعة من أنك إذا اعتبرت الدلائل التي احتج بها المؤولون لهذه الأشياء تجدها كلها غير برهانية بل الظواهر الشرعية أقنع منها أعني أن التصديق بها أكثر وان تتبين ذلك من قولنا في البرهان الذي بنوا عليه نفي الجسمية وكذلك يتبين ذلك في البرهان الذي بنوا عليه نفي الجهد على ما سنقوله بعد وقد يدلك على أن الشرع لم يقصد التصريح بنفي هذه الصفة للجمهور عن النفس عن الجسمية لم يصجح الشذع للجمهور بما هي النفس فقال في الكتاب العزيز ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا وذلك أنه يعسر قيام البرهان عند الجمهور على وجود موجود قائم بذاته ليس بجسم ولو كان انتفاء هذه الصفة مما يقف عليه الجمهور لاكتفى بذلك الخليل في محاجة الكافر حين قال ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت الآية لأنه كان يكتفي بأن يقول له أنت جسم والله ليس بجسم لأن كل جسم محدث كما يقول الأشعرية وكذلك كان يكتفي بذلك موسى عليه السلام عند محاجته لفرعون في دعواه الإلهية وكذلك كان يكتفي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال في ارشاد المؤمنين الى كل ما يدعيه من الربوبيه في أنه جسم والله ليس بجسم بل قال عليه السلام ان ربكم ليس باعور فاكتفى في الدلاله على كذبه بوجود هذه الصفه الناقصه التي ينتفي عند كل احد وجودها ببديهه العقل في الباري سبحانه فهذه كلها كما ترى بدع حادثه في الاسلام هي فيما عرض فيه من الفرق التي أنبأنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق أمته إليها فإن قال قائل فإذا لم يصجح الشر للجمهور لا بأنه جسم ولا بأنه غير جسم فما عسى أن يجاب به في جواب ما هو فإن هذا سؤال طبيعي للإنسان وليس يقدر أن ينفك عنه ولذلك ليس يقنع الجمهور أن يقال لهم في موجود وقع الاتراف به أنه لا ماهية له لأنه ما لا هي له لا ذات له قلنا الواجب في ذلك أن يجابوا بجواب الشرع فيقال لهم إنه نور فإنه الوصف الذي وصف الله به نفسه في كتابه العزيز على جهة ما يوصف الشيء بالصفة التي هي ذاته فقال الله نور السماوات والأرض وبهذا الوصف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت فإنه جاء أنه قيل له عليه السلام هل رأيت ربك قال نور أن أرى وفي حديث الاسراء أنه لما قرب صلى الله عليه وسلم من سدرة المنتهى أغشى السدرة من النور ما حجب بصره عن النظر إليها أو إليه سبحانه ففي مسلم إن لله حجابا من نور لو كشف لأحرفت سبحات وجهه منتها إليه بصره وفي بعض روايات هذا الحديث سبعين حجابا من نور وينبغي أن يعلم أن هذا المثال هو شديد المناسبة الخارق سبحانه لأنه يجتمع فيه أنه محسوس تعجز الأبصار عن إدراكه وكذلك الأوهام مع أنه ليس بجسم والموجود عند الجمهور إنما هو المحسوس والمعدوم عندهم هو غير المحسوس والنور لما كان أسرف المحسوسات وجب أن يمثل به أسرف الموجودات وهنا أيضا سبب آخر موجب أن يسمى به نورا وذلك أن حال وجوده في عقول العلماء الراسخين في العلم عند النظر إليه بالعقل هي حال الأبصار عند النظر إلى الشمس بل حال عيون الخفافيش وكان هذا الوصف لائقا عند الصنفين من الناس وأيضا فإن الله تبارك وتعالى لما كان سبب الموجودات وسبب إدراكنا لها وكان النور مع الألوان هذه صفته اعلي أنه سبب وجود الألوان بالفعل وسبب رؤيتنا له فالحق ما سمى الله تبارك وتعالى نفسه نورا وإذا قيل إنه نور لم يعرض شك في الرؤية التي جاءت في المعات فقد تبين لك في هذا القول الاعتقاد الأول الذي في هذه الشريعة في هذه الصفة وما حدث في ذلك من البدعة وإنما سكت الشرع عن هذه الصفة لأنه لا يعترف بموجود في الغائب ليس بجسم إلا من أدرك ببرهان أن في المشاهد بهذه الصفة أن في المشاهد بهذه الصفة وهي النفس ولما كان الوقوف على معرفة هذا المعنى من النفس مما لا يمكن الجمهور لم يمكن فيهم أن يعقلوا وجود موجود ليس بجسم فلما حجبوا عن معرفة النفس علمنا أنهم حجبوا عن معرفة هذا المعنى من الباري سبحانه وتعالى قلت وقد تبين في هذا الكلام أنه في الباطن يرى رأي الفلاسفة في النفس أنها ليست بالجسم وكذلك في الباري غير أنه يمنع أن يخاطب الجمهور بهذه لأنه ممتنع في عقولهم فضرب لهم أحسن الأمثال وأقربها كما ذكره في اسم النور وهذا قول أئمة الفلاسفة في أمثال هذا من الإيمان بالله واليوم الآخر وقد بين بالحجج الواضحة أن ما يذكره المتكلمون في النفي مخالف للشريعة وهو مصيب في هذا باطلا وظاهرا وقد بين أن ما يذكره المتكلمون في نفي الجسم على الله بحجج ضعيفة وبيّن فسادها وذكر أن ذلك إنما يعلم إذا علم أن النفس ليست جسما ومعلوم أن هذا الذي يشير إليه هو وأمثاله من المتفلسفه أضعف مما عابه على المتكلمين فإن المتكلمين أفسدوا حججهم هذه أعظم مما أفسدوا به حجج المتكلمين فيؤخذ من تحقيق الطائفتين بطلان حجج الفريقين على نفي الجسم مع أن دعوة الفلاسفه أن النفس ليست بجسم ولا توصف بحركة ولا سكون ولا دخول ولا خروج وأنه لا يحس إلا بالتصور لا غير يظهر بطلانه وكذلك قولهم في الملائكة وظهور بطلان قول هؤلاء أعظم من ظهور بطلان قول المتكلمين بنحو ذلك في الرب ثم قال القول في الجهة وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة ثم تبعها على نفيها متأخر الأشعرية كأب المعالي ومن اقتدى بقوله وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ومثل قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض ومثل قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ومثل قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعرضون ومثل قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه الآية ومثل قوله تعالى آمنتم من في السماء إن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلطت التأويل عليها عاد الشر كله مؤولا وإن قيل فيها إنها من المتشابهات عاد الشر كله متشابها لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين وأن من السماء نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم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 فصل قال الرازي وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والابعاض فيقال إن أردت بهذا الكلام أنهم وصفوه بلفظ الأجزاء والأبعض وأطلقوا ذلك عليه من غير نفي للمعنى الباطل وقالوا إنه يتجزأ أو يتبعض وينفصل بعضه عن بعض فهذا ما يعلم أحد من الحنابلة يقوله هم مصجحون بنفي ذلك وينرادت إطلاق لفظ البعض على صفاته في الجملة، فهذا ليس مشهورا عنهم. لا سيما الحنابلة وأكثر اتباع للفاضل القرآن والحديث من الكرمية ومن الأشعريات بإثبات لفظ الجسم من حنابلة، فهذا مأثور على الصحابة والتابعين. والحنابلية وغيرهم متنازعون في إطلاق هذا اللفظ كما سندكره إن شاء الله، وليس للحنابلية في هذا اختصاص. ليس لهم قول في النفي والإثبات إلا وهو وما أبلغ منه موجود في عامة الطوائف وغيرهم إذ هم لكثرة الاعتناء بالسنة والحديث والاتباع من كان بالسنة أعلم أبعض عن الأخوال المتطرفة في النفي والإثبات. وإن كان في أقوال بعضهم غلط في النفي والإثبات فهو أقرب من الغلط الموجود من الطرفين. من الطرفين فهو أقرب من الغلط الموجود من الطرفين في سائر الطوائف الذين هم دونهم في العلم بالسنة والاتباع. وإن اردت انهم وصفوه بالصفات الخبريه مثل الوجه واليد وذلك يقتضي التجزئه والتبعيده او انهم وصفوه بما يقتضي ان يكون جسما والجسم متباعد ومتجزئ وان لم يقولوا هو جسم فيقال له لاختصاص الهنابلة بذلك بل هو مذهب جماهير اهل الاسلام بل وسائر اهل المدل وسلف الامه وامتها وفي الجملة فإثبات هذه الصفات هو مذهب الصفاتية من جميع الطوائف الأمة مثل الكلابية وإمة الأشعرية ومذهب الكرامية ومن المعلوم أن بين إثبات الأشعرية ونحوهم له وبين إثبات بعض الكرامية ونحوهم له فرقا وكثير منهم ينفي ذلك ومنهم من لا ينفيه ولا يثبته ومنهم من أثبت ما جاء وهذا إمام طائفته أبي الحسن الأشعري وهو من أعلى من الناس ناس بمقالة أهل الكلام قد ذكر في غير موضع من كتابه أن هذا مذهب أهل السنة والحديث وقال إنه به يقول كما قد ذكرنا لفظه في غير هذا الموضع وهذه الكتب التي صنفها مصنفوهم كأبي الحسن التميمي وأهل بيته والقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء ابن عقيل وأبي الحسن بن الزغوني وذكروا فيها ما جرت عادة المتكلمة الصفاتية بذكره كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعريه وأمثالهما من إثبات الصفات ونفي التجسيم قد بينوا فيها ذلك كما بيّنه هؤلاء ونحوهم في هذه الصفات العينية الخبرية كالوجه واليدين وغيرهما ومن أشهر مصنفيهم في ذلك أبو الحسن بن الزاغوني قال في كتابه الإضاح في أصول الدين فصل وقد وصف الباري نفسه في القرآن بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأمثال ذلك في الكتاب والسنة ويراد بذلك إثبات صفة تختص باسم يزيد على قول ذات وذهبت المعتزلة إلى أن المراد بالوجه الذات فأما صفة زائدة على ذلك فلا ولم يذكر خلافا مع الأشعرية لأن المشور عنهم إثبات هذه الصفة قال والدلالة على ذلك أنه قثبت في عرف الناس وعاداتهم في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل اللغة أن تسمية الوجه في أي محل وقع في الحقيقة والمجاز يزيد على قول ذات وأما في الحيوان فذلك مشهور حقيقة لا يمكن دفعه ولا يصغ فيه غير ذلك وأما في مقامات المجاز فكذلك أيضا لأنه يقال فلان وجه القوم لا يراد به ذات القوم إذ ذوات القوم غيره قصعا ويقين ويقال هذا وجه الثوب لما هو أجوته؟ ويقال هذا وجه الرأي أي أصحه وأقومه وأتيت بالخبر على وجهه أي على حقيقته إلى أمثال ذلك مما يقال فيه الوجه فإذا كان هذا المستقر في اللغة وجب حمل هذه الصفة في حق الباري تعالى على ظاهر ما وضعت له وهو الصفة الزائلة على تسمية قولنا ذات وهذا جلي واضح قال وتمهيد هذا الكلام وتخيره أنه لا يجوز أن يقال بوجه الله على ما قيل في وجه القوم أنه سيدهم والمعرب عنهم والمشار إليه دونهم لأن ذلك يختضي بمثله في حق الله تعالى أن يقال سيد الله والمشار إليه وهذا في حقه محال ولا يجوز أن يراد به ما أريد من قولهم هذا وجه الثوب أي أحسنه وأجوده لما ذكرنا أيضا ولأنه لا يجوز أن يضاف إلى ذاته ولا إلى غيره لأنه تعالى ليس موصوفا بالحسن والجودة ولا يجوز أن يراد به ما أريد بأنه وجه الرأي أنه صوابه لأنه لا يعبر بذات الله عن الصدق في الخبر والصحة في الضائي فإذا بطلت هذه الأقسام وجب أن تحمل على إثبات صفة هي الوجه التي يستحقها الحي قالوا إذا حملتم الأمر على هذا الظاهر وبطل أن يراد بها إلا الوجه الذي هو صفة يستحقها الحي فالوجه الذي يستحقه الحي وجه هو عضو وجارح يجتمل على كمية تدل على الجزئية وصورة تثبت الكيفية فإن كان ظاهر الأوصاف عندكم إثبات صفة تفارق في الماهية وتقارب فيما يستحق بمثله الاشتراك في الوصف فهذا هو التشبيه بعينه وقد ثبت بالدليل الجلي إبطار قول المجسمة والمشبهة وما يؤدي إلى مثل قولهم فهو باطل قلنا الظاهر ما كان متلقا في اللفظ على طريق المقتضي وذلك مما يتداوله أهل الخطاب بينهم حتى ينصرف مطلقه عند الخطاب إلى ذلك عند من له أدنى ذوق ومعرفة بالخطاب العربي واللغة العربية وهذا كما نقول في الفاظ الجموع وأمثالها إن ظاهر اللفظ يقتضي العموم والاستغراق وكما نقوله في الأمر إن ظاهره الاستدعاء من الأعلى للأدنى يقتضي الوجوب إلى أمثال ذلك مما يرجع فيه إلى الظاهر في المتعارف. فإذا ثبت هذا فلا شك ولا مريت على ما بينا أن الظاهر في اثبات صفة هو إذا أضيف إلى مكان أريد بها الحقيقة أو أريد بها المجاز فإنه لا ينصرف إلى وهم السامع أن المراد بها جميع الذات التي هي مقولة عليها وهذا مما لا نزاع فيه والمقصود بهذا إبطار التأويل الذي يدعيه الخصم فإذا ثبت هذا وجب أن يكون صفة خاصة بمعنى لا يجوز أن يعبر بها عن الذات ولا وضعت لها لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز فأما قولهم إذا ثبت أنها صفة إذا نسبت إلى الحي ولم يعبر بها عن الذات وجب أن تكون عضوا وجارحة ذات كمية وكافية، فهذا لا يلزم من جهة أن ما ذكروه ثبت بالإضافة إلى الذات في حق الحيوان المحدث لا من خصيصة صفة الوجه ولكن من جهد نسبة الوجوه إلى جملة الذات فيما ثبت للذات من الماهية المركبة بكمياتها وكفياتها وصورها وذلك أمر أدركناه بالحس من جملة الذات فكانت الصفة مساوية للذات في موضوعها بطريق أنها منها ومنتسبة إليها نسبة الجزء إلى الكل فأما الوجه المضاف إلى تعالى فإننا ننسبه إليه في نفسه نسبة الذات إليه وقد ثبت أن الذات في حق الباري لا توصف بأنها بسم مركب من جملة الكمية وتتسلط عليه الكيفية ولا يعلم له ماهية فالظاهر في صفته التي هي الوجه أنها كذلك لا يوصل لها إلى ماهية ولا يقف لها على كيفية ولا تدخلها التبجئة المأخوذة من الكمية لأن هذه لأن هذه إنما هي صفات الجواهر المركبة أرساما والله يتنزه عن ذلك ولو جاز لقائل أن يقول ذلك في السمع والوجه والبصر وامثال ذلك من صفات الذات لينتقل بذلك عن ظاهر الصفة منها إلى ما سواها بمثل هذه الأحوال الثابتة في المشاهدات لكن من الحياة والعلم والقدرة أيضا كذلك فإن العلم بالشاهد عرض قائم يقدر نفيه بطريق ضرورة أو اكتساب وذلك غير لازم مثله في حق البارئ لأنه مخالف للشاهد في الذاتية وغير مشارك في إثبات ماهية ولا, ولا مشارك لها في كمية ولا كافية وهذا الكلام واضح جلي وأما قولهم إن أردتم الثبات صفة تخارب الشاهد فيما يستحق مثله الاشتراك في الوصف هذا والتشبيه بعينه فنقول لهم المقاربة تقع على وجهين أحدهما مقاربة في الاستحقاق لسبب موجبه التمام والكمال وتنفي النقصة الثاني مقاربة في الاستحقاق لسبب تخضيه الحاجة ويجبه الحس ومحال أن يراد به الثاني لأن الله تعالى قد ثبت أنه غني غير محتاج ولا يوصف بأنه يحتاج إلى الإحساس لما في ذلك من النقص فيبقى الأول وصار هذا كإثبات الصفات الموجبة للكمال ودفع النقص وأما قولهم إن ذلك يوجب إثبات الجوارح والأعضاء فليس بصحيح من جهة أنه يكتسر بها ما لو لا ثبوتها له لعدم, لعدم الاكتساب له مع كونه محتاجا إليه ولهذا سميت الحيوانات المصيودة كسباع الطير والبهائم جوارح لأنها تكتسب الصيود والبارئ مستغن عن الاكتساب فلا يتصور استحقاقه لتسميته جارحة مع عدم السبب الموجب للتسمية فأما تسمية الأعضاء فإنها تثبت في حق الحيوان المحدث لما تعينت له من الصفات الزائلة على تسمية الذات لأن العضو عبارة عن الجزء ولهذا نقول أعضيته أي جزيته وقسمته ومنه قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين أي قسموه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه فإذا كان العضو إنما هو مأخوذ من هذا فالبارئ تعالى ليس بذي أجزاء يدخلها الجمع وتقبل التفرقة والتجزئة فامتنع أن يستحق ما يسمى عضوا فإذا ارتفع هذا بقي أنه تعالى تعال ذاته لا تشبه الذوات مستحقة للصفات المناسبة لها في جميع ما تستحقه فإذا ورد القرآن وصحيح السنة في حقه بوصف تلقي في التسمية بالقبول واجب إثباته له مثل ما يستحقه ولا يعدل به عن حقيقة الوصف إذ ذاته تعالى قابلة للصفات وهذا واضح بين لمن تأمله فهذا لفظ ولفظ أمثاله من المصنفين على هذا الوجه وقال أيضا بعد ذلك فصل وقد وصف البارئ نفسه في القرآن باليدين بقوله تعالى لما خلقت بيدي وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدهم مبسوطتان يلفق كيف يشاء قال وهذه الآية تقتضي إثبات صفتين لذاتيتين تسميان يدين قال وذهبت المعتزلة وطائفة من الأشعرية إلى أن المراد باليدين النعمتين وذهب طائفة منهم إلى أن المراد باليدين ها هنا القدرة قال والدلالة على كونهما صفتين ذاتيتين تزيدان على النعمة وعلى القدرة أننا نقول القرآن نزل بلغة العرب واليد المطلقة في لغة العربي وفي معارفهم وعاداتهم المراد بها إثبات صفة ذاتية للموصوف لها خصائص فيما يقصد به وهي حقيقة في ذلك كما ثبت في معارفهم الصفة التي هي القدرة والصفة التي هي العلم كذلك سائر الصفات من الوجه والسمع والبصر والحياة وغير ذلك وهذا هو الأصل في هذه الصفة وأنهم لا ينتقلون عن هذه الحقيقة إلى غيرها مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل على ذلك فأما مع الإطلاق فلا ولهذا يقولون لفلان عندي يد فيراد بذلك ما يصل من الإحسان بواسطة اليد وإنما فهم ذلك بإضافة اليد إلى قوله عندي ويقول ذلك وبينهما من البعد والحوائل ما لو أراد اليد الحقيقية لكان كاذبا ولهذا لو كان بحيث أن يكون عنده يده الحقيقة وهو أن يكون متماسكين في الاجتماع ويحيط بهما ثوب أو على صفة يمكن إدخال يده إلى باطن ثوبه فقال حين حينئذ لفلان عندي يد لا يصرف القول فيه غير إلى اليد الحقيقية لأن شاهد الحال قد قطع عمل القرينة والإطلاق في التعارف أكثر من شاهد الحال في القرب من جهة أنه يجوز أن يتجوز به للقرينة لكن على من شاهد الحال لا غية عليه بما لاطلاقه ذلك أحق واولى وكذلك القول في التعبير باليد عن القدرة إنما يثبت ذلك بقرينة وهو أن يقول لفلان علي يد فقوله علي قرينة تدل على أن المراد باليد القدرة وهي أيضا مع شاهد الحال لاغية على ما قدمنا في النعمة وهذا جلي واضح ودليل آخر وهو أن إذا تأملنا المراد بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي امتنع فيه أن يكون المراد به النعمة والقدرة وذلك أن الله تعالى أراد تفضيل آدم على إبليس حيث افتخر عليه إبليس وجنسه الذي هو النار وأنه بذلك أعلى من التراب والطين فرد الله عليه افتخاره وأثبت لادم من المزية والاختصاص ما لم يثبت مثله لإبليس بقوله تعالى لما خلقت بيدي وفي ذلك ما يدل على أن المراد فيها الصفة التي ذكرنا من وجهين أحدهما أن إبليس عند الخصم خلق بما, خلق بما خلق به آدم من القدرة والنعمة فلولا أن آدم خالف إبليس في ذلك لما كان فيه إثبات فضيلة وهذا كلام صدر على سبيل الحاجة في إثبات الفضل فلو تساويا في السبب لما ثبت الحجة لله تعالى على إبليس في ذلك وذلك مما لا يخفى عليه فكان يسعه أن يقول وأنا فقد خلقتني بما خلقت به آدم فأي فضيلة له علي بما ذكرته وما يؤدي إلى تعجيز الله عن حجته وإزالة المميز بين الشيئين فيما قصد التمييز به بالمخالفة بينهما قول باطل ومحال والثاني أنه أضاف الخلق وهو فعل يده سبحانه والفعل متى أضيف إلى اليد فإنه لا يختضي إضافة إلا إلى ما يختص بالفعل وليس إلا اليد التي ذكرنا وهذا جلي الواضح ودليل آخر نقول لا شك أن الرجوع في الكلام الوارد عن الحقيقة والظاهر المعهود إلى المجاز إنما يكون بأحد ثلاثة أشياء أحدها أن يعترض على الحقيقة مانع يمنع من إجرائها على ظاهر الخطاب الثاني أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى مجازها والثالث أن يكون المحل الذي اضيفت إليه الحقيقة أو المعنى الذي أضيفت إليه الحقيقة لا يصلح لها فينتقل عنها إلى مجازها فإن قالوا إن إثبات اليد الحقيقية التي هي صفة لله تعالى ممتنع لعارض يمنع فليس بصحيح من جهة أن الباري تعالى ذات قابلة للصفات المساوية لها في الإثبات فإن الباري تعالى في نفسه ذات ليست بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا ماهية له تعرف وتدرك وتثبت في شاهد العقل ولا ورد ذكرها في نقل وإذا ارتفع عنه إثبات الماهية وإذا كان الكل مرتفعا والمثل بذلك ممتنعا فالنفار من قولنا يد مع هذه الحال كالنفار من قولنا ذات ومهما دفعوا به إثبات ذات مع ما وصفنا فهو سبيل إلى الدفع يد لأنه لا فرق عندهما بين لا فرق عندنا لأنه لا فرق عندنا بينهما في الإثبات وإن عجزوا عن ذلك لثبوت الدليل القاطع الملزم للإقرار بالذات على ما هي عليهم مما ذكرنا فذاك هو الطريق إلى تعجيزهم عن نفي يد هي صفة تناسب الذات فيما ثبت لها من ذلك وهذا ظاهر لازم لا محيد عنه وإن قالوا من جهة أنه اقترن بها قرينة تدل على صلاحية نقلها عن حقيقتها إلى مجازها فذلك محال من جهات أحدها أن قد بينا أن إضافة الفعل إلى اليد على الإطراق لا يكون إلا والمراد به يد الصفة وهذا توكيد لإثبات الصفة الحقيقية ومحال أن يجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة عن الحقيقة والثانية أن القرائن قد ذكرناها وهو أنه إذا أريد باليد النعمة قال لفلان عندي يد فعندي قرينة تدل على النعمة وإذا أريد بها القدرة قال لفلان علي يد فعلي هي القرينة الدالة على القدرة وكلاهما معدومان ها هنا والثالث أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك ما يقتضيه الشاهد من إثبات العضو والجارحة والجسمية والبعضية والكمية والكافية الداخل على جميع ذلك فحصل مثل وشبيه وقد بينا أن ذلك محار في حقه لأن نسبة اليد إليه تعالى كنسبة الذات إليه على ما تقرر فإذا ارتفع هذا بطل السبب المعارض لحقيقة النهف لإثباتها والموجب لإبدالها بالمجاز وإن قالوا إن المحل الذي أضيفت إليه اليد وهو ذات الباري لا يصلح لإثبات اليد الحقيقية فهذا محال من جهة أن قد اتفقنا على أن ذات الباري تقبل إضافة الصفات الذاتية على سبيل حقيقة كالوجود والذات والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من صفات الإثبات على ما قدمناه وإن قالوا إن المعنى الذي أضيف إليه الصفة لا يصلح إضافة اليد الحقيقية إليه من جهة أن آدم كان جسما وإضافة الفعل باليد إليه يختضي اثبات المماسه باليد الفاعلة وذلك محال من جهة أن يد الباري وذاته لا تغبر المماسة للأجسام وهذا قول باطل من جهة أن إذا أثبتنا اليد التي هي صفة لله تعالى على مثل ما وصفنا انتفت المماسه والفعل مضاف إليها نطقا ونصا ثابتا بطريق مقطوع عليه فنفينا ما نفاه الإجماع وأثبتنا ما أثبته النص والنطق وجرى ذلك مجرد ذات قولا واحدا في الحكم والثاني أن هذا إنما يلزم إذا كان الفعل وكل الأحوال لابد له من المماسة وقد وجدنا فعلا يؤثر وجوده في محل من المحل آخر ولا مماسة بينهما مع تساويهما في الجسمية وذلك كما تراه من حجر المغناطيس فإنه يؤثر في حركة الحديد، وانتقاله عن محله من غير مماسة تقع بين الفاعل والمفعول والعلة في ذلك قد تكون بين الفاعل والمفعول وتستغنى بذلك عن المماسة ومثل هذا ظاهر لا خفاء به فلما ثبت أنه لا سبيل إلى إثبات المماسة أثبتنا الفعل للنص عليه واستغنينا عن المماسة بواسطة قالوا الأصل في اليد الفاعلة أن تكون جارحة عند التعارف والإطلاق فانتقلنا عن ذلك إلى تأويلها في حق آدمي بما يصلح وهو النعمة واليد في اللغة تقال ويراد بها النعمة والمنة ولهذا يقال له عندي يد ولو عندي أياد والله تعالى له في خلق آدم عليه السلام نعمتان نعمة دين ودنيا فاختضى ذلك تأويلها على ما ذكرنا قلنا قد أبطل وجه الحاجة إلى التويد أو الوجه الموجب اعتراض سبب مانع من إثبات الكلام على أصله وحيقته، وما يبدوا إليه الفهم والتعرف عادات أهل الخطاب، ولم يوجد ذلك هنا، ولأنه لو أراد باليد النعمة، لقال لما خلقت يدي، لما خلقت نعمتي، فإن نعمة الدين والدنيا خلق لها. وما يحقق هذا أن الخلق بنعم الدين لا يصلح لأن نعم الدين الإيمان والتعبد وطاع وكل ذلك عندهم مخلوق والمخلوق لا يخلق به وكذلك نعم الدنيا هي اللذات من الشهوات وهذه كلها مخلوقة وبعضها أعراض وهذا بطريق القطع لا يجوز أن يخلق به فكان هذا التأويل من هذا الوجه باطل قالوا إنما أضف ذلك إلى آدم ليوجب له تشريفا وتعظيما على إبليس ومجرد النسبة في ذلك كاف في التشريف ولهذا قال في ناقة صالح ناقة الله ويقال في مكة بيت الله فجعل هذا التخصيص تشريفا وإن كان ذلك لا يمنع من تساوي أنها كلها لله وكذلك البيوت ومثله ها هنا قل التشريف بالنسبة إذا تجردت عن إضافة إلى صفة اقتضى مجرد التشريف فأما النسبة إذا اقترنت بذكر صفة أوجب ذلك إثبات الصفة التي لولاها ما تمت النسبة فإن قولنا خلق الله الخلق بقدرته لما نسب الفعل إلى تعلقه بصفة الله اقتضى ذلك إثبات إحاطة بصفة هي القدرة ولا يكون مجرد النسبة واجب منها الصفة فكذلك هنا لما كان ذكر التخصيص مضافا إلى صفة وجب إثبات تلك الصفة وهذا لا شك فيه ولا مريا وبهذا يبعد عما ذكروه قال وأما قوله بيدي قدرتي لأن اليد في اللغة عبارة عن القدرة ولهذا أنشد في ذلك فسلمت ومالي بالأمور يذاني ويحقق هذا ويوضحه أن الخلق من جهة الله إنما هو مضاف إلى قدرته لا إلى يده ولهذا يستقل في إيجاد الخلق بقدرته ويستغني عن يد وآلة يفعل بها مع قدرته قلنا قد بينا هذا فيما مضى وأبطلنا وجه الحاجة إلى التويل به إذ الحاجة مرتفعة ولأن قدرة الله واحدة لا تدخلها التثنية والجمع وإذا امتنعت التثنية منها واضعا امتنع عنها ذلك لفظة قالوا قد يرد لفظ التثنية والجمع والمراد به الواحد ولهذا العالم اسم توحيد والمراد به الجمع وقال تعالى القيا في جهنم كل كفار عنيد والمراد به ألقي ومثله هنا. قلنا إثبات القدرة واحد لله تعالى أصل ثابت بالإخبار والنقل وهو مما يعتري القصر والتخصيص فيه وهو مما يعتري القصر والتخصيص فيه وحمل اليد عليه يقتضي إدخال الشك في أصل عظيم يكفر مخالف الحق فيه فكان مراعاة هذا الأصل بحراسته عن مقام شك أولى من إدخال التأويل هنا، وهذا يكفي في الإعراض عن مثل هذا التويل. وأما قولهم العالم اسم جمع توحيد فليس كذلك بل العالم اسم جمع لا واحد له من لفظه ولا يقع عن الواحد قال وأما قوله القيا في جهنم فانما احتجنا فيه للانتقال عن لفظه لما لما ثبت أن المأمور واحد لما ثبت أن الماموره واحد فصار قوله القيا بمعنى القي وقد بينا ها هنا امتناع التأويل وإبطال سببه وأن القائلين بهذه التأويلات يجوزون أن يكون المراد بالانتقال غيرها فإنما دخلوا فيها على سبيل الظن ومحال النفي صفة لله تعالى بطريق هو على هذه الصفة ولا ريب أن المثبتين لهذه الصفات أربعة أصناف صنف يثبتونها وينفون التجسيم والتركيب والتبعيد مطلقا كما هي طريقة الكلابية والأشعرية وطائفة من الكرامية كابن الهيصم وغيره وهو قول طوائف من الحنبلية والمالكية والشافعية والحنفية كأب الحسن التميمي وابنه أب الفضل ورزق الله التميمي والشريف ابي علي بن أبي موسى والقاضي أبي يعلى والشريف أبي جعفر أبي الوفاء بن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني ومن لا يحصى كثرة يصرحون بإثبات هذه الصفات وبنفي التجسيم والتركيب والتبعيد والترزيق والانقسام ونحو هذا ونحو ذلك وأول من عرف أنه قال هذا القول هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ثم اتبعه على ذلك خلائق لا يؤصيهم إلا الله وصنف يثبتون هذه الصفات ولا يتعرضون للتركيب والتجسيم والتبعيض ونحو ذلك من الفرض المبتدعة لا بنف ولا إثبات لكن ينزهون الله عما نزه عنه نفسه ويقولون إنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويقول من يقول منهم مأثور عن ابن عباس وغيره أنه لا يتبعض فينفصل بعضه عن بعض وهم متفقون على أنه لا يمكن تفريقه ولا تجزئته بمعنى انفصال شيء منه عن شيء وهذا القول هو الذي يؤثر عن سلف الأمة وإمتها وعليه إمة الفقهاء وإمة الحديث وإمة الصوفية وأهل الاتباع المحض من الحنبلية على هذا القول يحافظون على الألفاظ المأثورة ولا يطرقون على الله نفيا وإثباتا إلا ما جاء به الأثر وما كان في معناه وصنف ثالث يثبتون هذه الصفات ويثبتون ما ينفيه النفاة لها ويقولون وهو جسم لا كالأجسام ويثبتون المعاني التي ينفيها أولئك بلفظ الجسم وهذا قول طوائف من أهل الكلام المتقدمين والمتأخرين وصنف رابع يصفونه مع كونه جسما